بسم الله و ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ا بعد فهذه ق ر ا ء ة في تفسير ا ل إ م ا م الحافظ أ ب ي الفداء إ س م ا ع ي ل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى ن ق ر أ ه ا على شيخنا أ ب ي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين ولسائر المسلمين أ ج م ع ي ن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 يذكر تعالى عن أ ي و ب عليه السلام ما كان أ ص ا ب ه من البلاء في ماله وولده وجسده وذلك أ ن ه كان له من الدواب و ا ل أ ن ع ا م والحرث شيء كثير و أ و ل ا د ك ث ي ر ة ومنازل م ر ض ي ة فابتلي في ذلك كله وذهب عن آ خ ر ه ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما ل ل ه عز وجل حتى عافه الجليس و أ ف ر د في ن ا ح ي ة من البلد ولم يبق من الناس أ ح د يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم ب أ م ر ه ويقال إ ن ه ا احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله ا ل لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتلاو ح م أما العظيم للنبي كريم من د بعد فهذا أنبياء للنبي ل ل ه وهو ايوب عليه السلام ففقد كل ماله وكل ولده وابتلي في بدنه وجسده فلم يبق منه صحيحا معافى إ ل ا القلب واللسان ليذكر الله جل وعلا وعافه الناس يعني ابتعدوا منه إ ل ا زوجته ف إ ن ه ا بقيت تخدمه ولما احتاجت للعمل ذهبت تعمل تكمل خدمة لكي فهذا ابتلاء و عظيم نعم وقد قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ش د الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم الصالحون ثم ا ل أ م ث ل ف ا ل أ م ث ل وفي الحديث ا ل آ خ ر يبتلى الرجل على قدر دينه ف إ ن كان في دينه ص ل ا ب ة زيد في بلائه وهذا العديث السابق بقيقة ت ك ل م عليه عندكم ها؟ هو نفس الحديث هو باقي الحديث السابق أ ش د الناس بلاد ا ل أ ن ب ي ا ء ثم الصالحون ثم الامثل أ م ث ل ف ل أ يبتل دينه المرء على قدر ف إ ن ك ا ن دينه فإن كان في ا ل ص ل ا ب بلاءه ة زيد في فإن كان في دينه دين ابتلي على قدر دينه ي قدر له على فإن كان حتى م ش ي ا ل م وما ر الأرض عليه خطيئة. على أن تكفر ء على عليه على هدل البلاء الذنوب والسيئات أن خطيئة به وتنقل إ ن س ا ن إ ن س ا ن يصبر ويحتسب نعم نعم <تصفيق> خلاف ما ق ر أ يعني هو باقي للحديث ليس حديثا ل مستقلا、no. <تصفيق> وقد كان نبي الله أ ي و ب عليه السلام غ ا ي ة في الصبر وبه يضرب المثل في ذلك قال وبه يضرب المثل في ذلك يقال شيخنا المثل الصبر بالصبر السلام يقال ذلك لأنه عليه يضرب في أيوب وبه وصف كان ملازما له انتهى لكن ل الناس عندنا في مصر يقول يا صبر ايوب لما واحد يتعب واحد يعني و يصر ب عليه ك ث ي ر يقول يا صبر ايوب تعبتني يكفي يضرب به المثل في الصبر عليه السلام المال والولد كله يهلك والبدن يهلك الا اللسان والقلب ومع ذلك ي أ ت ي إ ب ل ي س اللعين فيحصله على بقاء القلب واللسان والعياذ بالله نعم ومع ذلك بعض ا ل ن ا س يتعاطف مع إ ب ل ي س ي قل و لا تكفروا ل أ ن ه يعرف ربه وهم الجهميه وممن قال بذلك عمر زراننا خالد في رياسي <تصفيق> وقال يزيد بن ميسره لما ابتلى الله أ ي و ب عليه السلام بذهاب الاهل والمال والولد ولم ي ب ق شيء له أ ح س ن الذكر ثم قال أ ح م د ك رب ا ل أ ر ب ا ب الذي أ ح س ن ت إ ل ي أ ع ط ي ت ن ي المال والولد فلقي م ي ب من ق ل ب شعبة إ ل ابليس قد دخلته ذلك فأخذت ذلك كله فأخذت وفرات قلبي ليس يحول بيني وبينك شيء ي لو ل ع من عدوي إبليس بالذي ص ع ت حسدني قال فلقي إبليس من فلقي قال ذلك منكرا ف ل من منكر قال ي إبليس ذلك من م ن ك ر ق ا شيخنا سلمه الله يعني فلقي إ ب ل ي س من هذا شيئا منكرا لما علم ب أ ن أ ي و ب عليه السلام فرغ الله قلبه للذكر ف إ ن أ ي و ب عليه السلام ذهب ماله و أ ه ل ه وولده فبقي قلبه ولسانه فحسده إ ب ل ي س كيف لا يستولي على قلبه ولسانه أ ي ض ا انتهى كلامه وهذا دل على ش د ة ا ل ع د ا و ة بين إ ب ل ي س وبين ا ل إ ن س ا ن طالما فيك ط ا ع لله عز وجل فهو و س و س أ م ا الكافر فقد انقضى أ م ر ه وانتهى أ خ ذ ما يريد منه、نعم. قال وقال أ ي و ب عليه السلام يا رب إ ن ك أ ع ط ي ت ن ي المال والولد فلم يقم على بابي احد يشكوني لظلم ظلمته وانت تعلم ذلك و أ ن ه كان يوطا لي ا ل ف ر ا ش ة ف أ ت ر ك ه ا و أ ق و ل لنفسي يا نفس إ ن ك لم تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إ ل ا ب ث غ ا ء وجهك رواه ابن أ ب ي حاتم وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره ق ص ة ط و ي ل ة ساقها ابن جرير وابن أ ب ي حاتم بالسلد عنه وذكرها غير واحد من م ت أ خ ر المفسرين وفيها غ ر ا ب ة تركناها لحال الطول نعم قال شيطنا يعني في قصة ذهاب ولده وماله وفيها أن إبليس قال يا صلتني على وماله ماله قال قصة قال ذهاب وفيها يا ولده إبليس في رب ف ص ل ت على ماله و أ ح ر ق الزرع ثم قال ص ل ت ن ي على ولده ف ص ل ت عليه ف أ س ق ط عليهم الدار ثم قال ص ل ت ن ي على جسده ف ن ف ق فيه ف أ ص ا ب ه الجذام ولم يبق إ ل ا قلبه ولسانه إ ل ى آ خ ر ه وهي ط و ي ل ة تقارب السبع صفحات و ا ل أ خ ر ب أ ن ه ا م أ خ و ذ ة من بني إ س ر ا ئ ي ل ولا شك أ ن الله تعالى ابتلى أ ي و ب عليه السلام لكنه صبر نعم. كده. نعم. وقد ر و ي أ ن ه مكث في البلاء م د ة ط و ي ل ة ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء فقال الحسن وقتاده ابتلي وبتل... أ ي و ب عليه السلام يعني حتى الدعاء فيه أ د ب جمع الله عز وجل مع ش د ة البلاء العظيم من الله يفقد كل ماله ويفقد كل ولده ويفقد بدنه و أ ع ض ا ء ه إ ل ا اللسان والقلب ومع ذلك يقول ربي إ ن ي مسني الضر وانت أ أرحم ن ت ل ر ا ح م ي إني مسني ن الضر و أ أ ر ح م الراحمين ا ل إ ن س ا ن يتعلم كيف يتادب مع الله في الدعاء ليكون لك أ س ب ا ب تمنع من ا ل إ ج ا ب ة إ ذ ا يتعدى ا ل إ ن س ا ن في الدعاء لا يجاب كما ز م ع ت لك ا ل ق ص ة من أ خ ب ا ر بني إ س ر ا ئ ي ل فقال الحسن وقتاده الحسن ابتلي أيوب وأشهر على وقال وهب بن منبه مكث في البلاء ثلاث سنين لا يزيد ولا ينقص وقال السدي ت ص ا ق ط لحم أ ي و ب حتى لم يبق إ ل ا العصب والعظام فكانت امراته أ وتأتيه ت تقوم ه عليه ب ل ز ا د ح ى بالزاد يكون ي ف ف ك ا ن تقوم امرأته ت عليه و ت أ ت ي ه بالزاد يكون فيه فقالت له امراته لما ط ا ل وجعه يا أ ي و ه لو دعوت ربك يفرج عنك الزاد يكون فيه لا الشخص لنا هكذا هم ومن ملايين هو يقع قال شيخنا على قوله وتاتيه بالرماد يكون فيه يعني عليه ف إ ن حروف الجر ي خ و م بعضها مقام بعض لكن هذا مسلم عند اللغويين أ و عند ا ل أ ص و ل ي ل ى ن محروف الجر يقوم بعضها مقام بعض هل هذا مجمع عليه م ف ي خلاف مع المعتزله لاصلبنكم في جذوع النخل يعني على هل ف ي ت أ ت ي بمعنى على أم أن يقوم مقام حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض ي خ ت ل ف ا لفريج ما والصواب والصواب أ ن ه ا لها يعني ولو صليبنكم د في جذوع النخل في بمعنى على أ م أ ن في ه تكون مقام على كيف خالو هل في هذه ا ل آ ي ة مثلا ولوصلبنكم في جذوع النخل هل فيه هنا بمعنى على أ م أ ن فيه قامه مقام على هذا قول واحد طيب والقول واحد يكون الثاني لكن حتى الغرس يكون في الظاهر ليس البطن حتى طيب في في في أسفق د الجذع خ ة ا ل يعني طيب على كل حال هذه م س أ ل ة م ه م ة ل أ ن فيها كلام ل ل م ع ت ز ل ة وفيها منفذ ا ل م ع ت ز ل ة أ ي ض ا في باب الصفات تحتاج إلى ز ي الى د ة ا ب ح تحتاج ث إ ل زياده ة ا بحث المعتزلة أو كلام في الصفات الله جل وعلا. نعم. نعم. لا يحتاج إلى طويل نذكر مره ب ي ذ ا مربي في مجالس م ش ي خ ن ا ع ل م ا ئ ن ا يعني هنا كلام الشيخ ع ب ن عزيز كانه مسلم أ ن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض لكن الله ع ا ل م هذه ا ل م س أ ل ة فيها بحث فيها بحث في مقدمه ة التفسير من تيبير ضعيف هذا. مقدمة التفسير. مقدمة التفسير من ذ التفسير ابن تيميه ا وقدم ا ل تفسير من كثير <تصفيق> ابن أحد معه مقدم التفسير لشيخ الإسلام؟ لا ل ا م يوجد طيب لعلك تاتي به يذكرنا كلام شيخ ا ل إ س ل ا م نعم فقالت له م ر أ ت ه لما ط ا ل وجعه يا أ ي و ب لو دعوت ربك يفرج عنك فقال قد عشت سبعين س ن ة ص ح ي ح ة فهل قليل لله أم أ ص ب ر له سبعين س ن ة فجزعت من ذلك فخرجت فكانت تعمل للناس ب أ ج ر و ت أ ت ي ه بما تصيب فتطعمه و إ ن إ ب ل ي س انطلق إ ل ى رجلين من فتحها ر زوجة نبي كريم ع عند م ل الناس ت تطعب ى ز و ج ومع ذلك هو محتصب ذلك صابر بعض ا ل ن س ا ء ا ل يوم إ ذ ا ض الى ا ل م ع ي ش ة ب زوجها في التعليم و ق و ل م ك ا ن ا ل ن ا و ط هذا ا ل ا ن ا ل ذ ا ل م ك ا ن الذي يجد هذا المكان ا ل ي هذا المكان ا ل ذ د هذا المكان الذي ي ا أ م ف ل ا ن ت ق و ل ل ا ي و ج د لحم و ل ا ي و ج د رز و ل ا ي و ج د أيوب ع ل ي ه ا ل س ل ا م ي ب ت ل ى س ا ن الذي ي ا المكان ا ل ذ ا ا ل م ا ن الذي هذا المكان ل هذا ل م ك ا ل ي ي هذا ل م ا ن الذي ي ج ه ذ ل م ك ا ن الذي ي ج ذ ل ا ل ذ ي هذا ل ا ن ا ذ هذا ا م ا ب ق ي ش ي ء ك ل ج د ا ل ل ذ د يصاب ما بقي شيء إ ل ا القلب واللسان ومع ذلك صابر محتسب, محتسب المسجد ابتلي بشيء يشتكي لهذا في بدنه مريض يشتكي ويشتكي لا تشتكي يا أ خ ي لا تشتكي عافاك الله سنوات طوال ابتلي هذا الجزء من البدن فقد ت أ ذ ن ك فقد ت عينك فالنبيس يقول من أ خ ذ ت حبيبتيه فصبر عوضته عنهما ا ل ج ن ة وجاء رجل سوداني ل س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال انا س أ ل ت ل س م ا ح ة الشيخ وقال لي يمكن أ خ ذ إ ح د ى عيني وغرسها في عينك فاكون أ ن ا بعين و أ ن ت بعين فقال يا أ خ ي بارك الله لك في عينيك أ ن ا صابر على قضاء الله وقدره عامر الشيخ رحمه الله أ ص ا ب ه العمى لم يولد ا ع م ه و إ ن م ا عمر عمره, عمره اثني عشر عاما وكان وجه عينه في الطب م ت أ خ ر ا ي و م ي ذ فلم يدرك وشاء ن الله أ ن يصاف في عينه ولم يمنعه ذلك أ ن يكون إ م ا م ا للناس في هذا الزمن حتى أ ن جميع الناس ي س ت ل س ا ن بتتلمذ على س و ج و الطويل د أفرأ ص ف ح ت ا ن طيب طيب تعطيه أفضل تعطي عشان التسجيل لو حد على وصل. وصل. وصل. قال شيخ الاسلام م ن تيميه رحمه الله في م ق د م ة في أ ص و ل التفسير و ا ل ع ر ب ت ض م ل م ا ل ه ع ل م ن ن ا ا ل ف ع ه وتعامل معها ت ع ا م ل م ع ه و م ل ه ا وتعامل م ع ه ت ع ا م ل معها ت ل معها وتعامل معها و ا م ل م ع ا وتعامل معها و ل معها ا ل م ع و ت ل معها وتعامل ا و ت ع م ل معها م ل معها وتعامل م ه ا ي ت ل م ع ا و ل معها وتعامل معها و ل ه ا و ت ع ا م معها و ا م ل ا ل معها ت ع م ل معها ل معها و ت ا م ل ع م ل م ا ت ل ه ا و ت ع م ل ع ه ا م و م ل ه ا ا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال ن ع د ت ك إ ل ى نعاجه أ ي مع نعاجه وقوله من أ ن ص ا ر ي إ ل ى الله أ ي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاه ا ل ب ص ر ة من التضمين فسؤال ا ل ن ع د ه يتضمن جمعها وضمها إ ل ى نعاجه وكذلك قوله و إ ن كادوا ليفتنونك عن الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ضمن ا معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ضمن ا معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن ا معنى يروى بها ونظائره كثيره ة ومن مضبوط ذو عن قال لا ل ري ف ت ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب و إ ل ا فالريب فيه ا ل ط ر ا ب و ح ر ك ة كما قال دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك وفي الحديث أ ن ه مر ب ض ب ي حاقف فقال لا يريبه أ ح د فكما أ ن اليقين ضمن السكون و ا ل ط م أ ن ي ن ه فالريب ضده ضمن الاضطراب و ا ل ح ر ك ة ولفظ الشك و إ ن قيل إ ن ه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك وإن واحدا الحضور والغيبة ولفظ ذلك الكتاب كان الكتاب إذا هذا القرآن فهذا قيل القرآن لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير غير الإشارة بجهة البعد تقريب غير بجهة بجهة يتضمن من كونه مكتوبا م ض م و م ا ما لا يتضمنه لفظ ا ل ق ر آ ن من كونه مقروءا مظهرا باديا ف إ ذ ا قال أ ح د ه م أ ن ت ب س ل أ ي تحبس وقال ا ل آ خ ر ترتهن ونحو ذلك لم يكن, لم يكن من اختلاف التضاد و إ ن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إ ذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا ف إ ن مجموع ة عباراتهم أ د ل على المقصود من ع ب ا ر ة أ و عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام مساله خ ل ا ف ي ة بين العلماء نعم رحمه الله شيخ ا ل إ س ل ا م كان إ ذ ا خاطب ا ل ف ل ا س ف ة يكون أ ع ل م بكتبهم منهم إ ذ ا خ ا ل ب اصحاب المذاهب ا ل أ ر ب ع ة كان أ ع ل م بكتبهم منهم إ م ا م ب ا ر ع عظيم شيخ ا ل إ س ل ا م بن عبد الحليم ابن عبد السلام ا بن ت ي م ي ة الحراني وجدهم يلقب ب ت ق ي ا ل دين و ي ق ن ى ب ها؟ لا ابن ت ي م ي ة أ ح م د يكنى بماذا اول عباس ويلقب بتقييد الدين وجده يلقب بمجد الدين وهو ويكنى به أبي ابي ل ر ك ا بالسلام ابن ت ت نعم نعم م ي ة البركات ح ح ر ص ا منتقى ا ا ل أ خ ب الذي ا ل شرحه ش و ن نيل ن ي في شرحه شرحه الأوطار شرح م الأخبار أيضا سماحة شيخنا الإمام وشرحه عبد العزيز بن عبد الله بن باس وتوفي كان درس ه يوم ا ل ج م ع ة ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة صباحا ت ق د ي ب ا وتوفي رحمه الله يعني لعله كان يعني يعاد ن ي ي ع كنت أ س م ع ه في هذا الوقت وتوفي رحمه الله ثم أخذه لذلك خ المفسر عبد العزيز ثم أ ه ا آ ن نعم الشيخ صالح الفوزر ابن وفي تفسير ث ي ر قال, قال السدي ت ص ا ق ت لحم أ ي و ب حتى لم يبق الا العصب والعظام فكانت ا م ر أ ت ه تقوم عليه و ت أ ت ي ه بالزاد يكون فيه فقالت له ا م ر أ ت ه لما طال وجعه يا أ ي و ب لو دعوت ربك يفرج عنك فقال قد عشت سبعين س ن ة ص ح ي ح ة فهل قليل لله أ ن أ ص ب ر له سبعين س ن ة فجزعت من ذلك فخرجت فكانت تعمل للناس ب أ ج ر و ت أ ت ي ه بما تصيب فتطعمه و إ ن إ ب ل ي س انطلق إ ل ى رجلين من فلسطين ك ا ن صديقين له و أ خ و ي ن ف أ ت ا ه م ا فقال أ خ و ك م ا أ ي و ب أ ص ا ب ه من البلاء كذا وكذا ف أ ت ي ا ه وزوراه واحملا معك معكما من خمر أ ر ض ك م ا ف إ ن ه إ ن ش ر ب منه ب ر أ ف أ ت ي ا ه فلما نظر إ ل ي ه بكيا فقال من أ ن ت م ا فقال نحن فلان وفلان فرحب بهما وقال مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء فقال يا أ ي و ب لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره فلذلك ابتلاك الله فرفع ر أ س ه إ ل ى السماء ثم قال هو يعلم ما أ ص ر ر ت شيئا أ ظ ه ر ت غيره ولكن ر ب ابتلاني لينظر أصبر أم أجزع ا أ ص ب ر أ م أ ج ز ع ف ق ا ل له يا أ ي و ب اشرب من خمرنا ف إ ن ك إ ن شربت منه ب ر أ ت قال فغضب وقال جاءكما ل خ ب ي ث ف أ م ر ك م ا بهذا كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام فقاما من عنده وخرجت ا م ر أ ت ه تعمل للناس فخبزت ل أ ه ل بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا ل ف ت الشعب مشكله ق ر ص ة عندي بالكسر ا قصه بضم ن وسكون ليس فيها الوجع الرغيف ق ر ص ة ه تعني ان ا ن ا ق ر ص ة لكن ق ر ص ة تسمى بالسم نوعان نعم قرصة ق ص ة ن د ك في ل ق شيء يجل نعم لو الوجه فيها بالكسر لكن ب ا ل إ ف ر ا د لا يوجد فيها هذا و ج ه قرصه و ق ر ص ة لعلك تنظر لسان العرب ايضا、نعم. الحمد لله أنه ان ق ي في ل د ا اللغة العربية الحمد لله. لأن اللغة إذا ضاعت هذا الأعداء شيء يقصده الذين يسمونه من بالاستعمار وهم عمارا ما لأن لله أول يأتول يأتول فساد ليس, استعمار ليس عماراً. أول ما يتول يتول على、اللغة. كما فعلوا في ا ل أ ن د ل س تسمى ا ل آ ن إ س ب ا ن ي ا غيروا حتى اسمها كانت م ع ق ل ة للعلماء و ك ا ن فيها المساجد والعلم وجعلوها مرتع ا ل ك ف ر والضلال و ع ي ا ذ بالله اسبانيا الان اول شيء فعلوه غيروا ا ل أ س م ا ء ا ل إ س ل ا م ي ة وغيروا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة حتى ا ل إ ن س ا ن ي ق ر أ عليه ا ل ق ر آ ن و ق ر أ عليه الحديث لا يفهم شيئا يكون عنده ع ج م ة مع الكتاب و ا ل س ن ة وهذا الذي يقصده الاعداء ويريدونه هذه أ ع ظ م ا ل حرب القنابل والدبابات الغزو الفكري ل أ ب ن ا ء المسلمين وهذا ل ل أ س ف أ ن ه يعني بعض ا ل آ ب ا ء لا يهتم بهذا بعض ا ل آ ب ا ء ابنه طوال النهار أن ما عنده إ ل ا ر ط ا ل ة ا ل ع ا ج م لا يعرف شيئا في النحو ولا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ولا الصرف ولا ا ل ب ل ا غ ة و إ إ ن ن كله كلامه ل ل ا ب ج ي ز ي أ و ا ل ف ر ن س ي و لا يفهم ي ش ئ استطيع في اللغة إذا حتى ع بالعربي م يفهم ل كله لو لا لا جهاز غيره حاسوب س أو ي ت يقول ل استعمل أ ط ي ا س ت ع العربي كيف سيفهم هذا الكتاب و ا ل س ن ة لذلك هذا مقصود لذلك ر أ ى بعض العلماء وهذا قول له وجهته ا و ت وجوب التكلم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و إ ن كان الكثير على ا ل س ح ب ا ب لكن بعضا يرى الوجوب نعم ن عليه م ع نعم اقوال كثيره ل ل غ ر ي نعم نعم, نعم. أخوال أخوال نعم. نعم. <تصفيق> وخرجت ا م ر أ ت ه تعمل للناس فخبزت ل أ ه ل بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا وكان ابنهم نائما ف ك ر ه أ ن ي ن ق ض و ه فوهبوه لها ف أ ت ت به إ ل ى أ ي و ب ف أ ن ك ر ه وقال ما كنت ت أ ت ي ن ي بهذا فما بالك اليوم ف أ خ ب ر ت ه الخبر قال فلعل الصبي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أ ه ل ه فانطلقي به إ ل ي ه ف أ ق ب ل ت حتى بلغت د ر ج ة القوم فنطحتها ش ا ة لهم فقال ت ت ع س أ ي و ب تعس أ ي و ب الخطفاء فلما صعدت وجدت الصبي ة قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبقي على أ ه ل ه لا يقبل منهم شيئا غيره فقالت رحم الله أ ي و ب فدفعت القرص إ ل ي ه ورجعت ثم إ ن إ ب ل ي س أ ت ا ه ا في ص و ر ة طبيب فقال لها إ ن زوجك قد طال سقمه ف إ ن أ ر ا د أ ن يبرا ف ل ي أ خ ذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان ف إ ن ه ي ب ر أ و ي ت و ب بعد ذلك فقال ت ذلك ل أ يوب فقال قد أ ت ا ك ا ل خبيث ل ل ه علي إ ن ب ر أ ت أ ن أ ج ل د ك مئة جلد ة ف خ ر ج ت تسع علي ه ف ح ض ر عنها ا ل رزق فجعت ل لا لاتي أ ت أ ه ل ب ي ت ف ي ر ي دونها ف ل م ا ا ش ت د علي هذلك ا و خ ا ف ت ع ل ح ي لحكمتي ل ح ل ش ك م ت ي لحكمتي لحكمتي لحكمتي ل ح ت ي ل ح ت ي ل ح لحكمتي لحكمتي ل ح ك م لحكمتي م وينتبه الان يعني في مدينه المنيا في صعيد مصر اخذ بعض الصحفيين وغيرهم من العامه والدهماء ينشرون بين الناس بقره تشفي من فيروس سي وتشفي من مرض كذا وكذا فلا يلتفت لهذا وياتون باشخاص شوفوا حينما شربوا من هذه البقره لا باس ل أ ن ه لا يعرف أ ن حليب البقر يشفي ب إ ذ ن الله من ف ر س ي لا يعرف هذا ظ ا ل م أ ن ه لا يعرف الكلام هنا كلام أ ه ل الطب و أ ه ل الفن ويعني ا خ ذ يكتبون ويهولوا ويفخموا ا ل أ م ر أ ن الناس من الداخل وخارج مصر جاؤوا ليستشفوا بحليب و ل ب ن هذه ا ل ب ق ر ة لا ينبغي مثل هذا الناس عندهم ضعف في م س أ ل ة التبرك ربما ج ا ء و ا ليتبركوا بهذه و ا ل ع ج ي ب أ ن ه م يقولون أ ن ه ا ب ق ر ة بكر لم تلد من قبل دلين من اين جاء الحليب والمعروف في ا ل ب ق ر ة أ ن ه يكون بعد ا ل و ل ا د ة ونقبل ا ل و ل ا د ة بعد ا ل و ل ا د ة ينزل الله في ضررها اللبن رزقا لولدها فلا ي ن ت ف ت لهذا وعلى إ خ و ا ن ن ا ل ط ل ا ب ن ا في هذه البلدان أن ن ي ي ب و ان الناس هذا أ يبينوا هذا للناس ويعني ي ليت نكتب إ ن شاء الله سؤال الشيخ صار الفوزان وتنشر ا ل إ ج ا ب ة ل ل م س ل م ي ن الناس قد يفتنوا بهذه ا ل ب ق ر ة فيعبدوها من دون الله أ و يتبركوا بها نسيرا في هذه البلدان التي فيها جهل شديد فيها أ ض ر ح ة ومقامات فيجب على طلاب العلم هناك يعني إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يبينوا هذا للناس وان يقفوا و ق ف ة ق و ي ة في هذا يبين الحق للناس من قال أن لبن البقر يشف من فيروس سي من قال هذا ما قاله ا ل أ ط ب ا ء ولماذا هذه ا ل ب ق ر ة البكر و ب ق ر ة وبكر كيف ب ق ر ة وبكر قد يقع هذا فتنه للناس فلا يلتفت و اليه إ ن ع لا بد من صيانه جناب التوحيد والحفاظ على حوزته و إ ب ع ا د الناس عن وقوع في الشرك و ا ل ع ي ث بالله نعم ق ر ص س ا ن العرب قال للمنظور القرصه ب و د ع ن ب ه ن ع م ي ع ن ي ف فيها الوجهان ل ك لا ليس الجمع قرصه الافراد اعد اعد جمع قرص قرص جمع قرص、آه. لا نريد الافراد الافراد نفسه ليس فيها وجه بالكسر المفرد جمع قرص ليس ف ي ا ل ض م فجعلت لهم قرصه عندكم قرصه لا ا ل س ا ب قرصه لن تخبز رغيفا واحدا القرصه يعني واحد فقط لا قرصه اي خبز ا ل ش م في أ ح د يخبز رغيف واحد ق ر ص ة جمع ق ر ص ة و ق ر ص ة و ق ر ص ة قرصة ل قرصة وقرصة وقرصة قرصة <تصفيق> ا خبزت لك زوجتك رغيف واحد تبكاه في البيت ق ر ص ة جمع على الجمع خبزت لهم قرصه ة نعم ط ي فخبزت ل أ ه ل بيت لهم صبيه ليس الصبي خبزت ل أ ه ل البيت <تصفيق> فجعلت لهم ق ر ص ه جعلت لهم ل أ ه ل البيت نعم طيب ووهبوه له... لها ف أ ت ت به إ ل ى ايوب فوهبوه لها يعني الغلام ظاهر او القرص الله أ ع ل م إ ذ ا كان قرص فهو بسكون الراء و قرص بسكون الراء و ضم لكن الموجود ق ر ص ة بالتاء ا ل م غ ل ق ة آ خ ر ه تا ء و لا آ خ ر ه صاد طيب يبقى ق ر ص ة سبحان الله وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا نعم فخرجت تسعى عليه فحضر عنها الرزق فجعلت لا ت أ ت ي أ ه ل بيت فيريدونها فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أ ي و ب الجوع حلقت من شعرها ق ر ن فباعته من صبيه من, من بنات ا ل أ ش ر ا ف ف أ ع ط و ه ا طعاما طيبا كثيرا ف أ ت ت به أ ي و ب فلما ر آ ه أ ن ك ر ه وقال من أ ي ن لك هذا قالت عملت لاناس ف أ ط ع م و ن ي فاكل منه فلما كان الغد خرجت فطلبت أ ن تعمل فلم تجد فحلقت أ ي ض ا ق ر ن فباعته من تلك ا ل ج ا ر ي ة ف أ ع ط و ه ا من ذلك الطعام ف أ ت ت به أ ي و ب فقال والله لا أ ط ع م ه حتى أعلم من أين هو فوضعت أعلم أين من هو خ م ا ر ه ا ف ل م ا رأى رأسها م ح ل و ق ا جزع جزعا ش د ي د فعند ذلك دعا ا ذلك ر ب هنا عز وجل أ ي مسني ل ض ر أرحم وأنت ا ل ر والقرن ا هنا ا ح م نعم ي ن ل ض ف ي ر ة قال شيخنا الضفيرة من الشعر وقد لا يستفيدون منها شيئا ولكن هذا كله من أ خ ب ا ر من اخبار بني إ س ر ا ئ ي ل والله أ ع ل م به ق ا ل ع ي خ ط أ على كل هذا من أ خ ب ا ر ا ل أ ق د م ي ن السديه أ خ ذ عنهم ن ع نعم ا ل أ خ ب ا ر لا تصدق ولا تكذب إ ذ ا كان ليس فيها يعني ما يخالف شرعا ن فيه, فيه غرائب غرائب لا شك وجلد ه ا م ئ ة جلده من أ ج ل هذا فقط هذا بعيد عن خلق ا ل أ ن ب ي ا ء ن ج د ه ا م ئ ة جلده من أ ج ل هذا بعيد م ئ ة جلده للزاني ل ل ز البكر ن ي ا نعم لا شك أ ن في غ ر ا ب م وقال ابن أ ب ي ح ا ت م ح د ث ن ا أبي حدثنا موسى بن إ س م ا ع ي ل حدثنا حماد حدثنا أ ب و عمران الجوني عن ن و ف البكالي و ن الشيطان الذي ع ر ج في ايوب ك ا ن ي ق ا ل له صوت قال وكانت ا م ر أ ة ايوب تقول ا د ع الله في ش ف ي ك الشيطان الذي ان ل ش ي ط ا الذي ن ع ر ج في ايوب ك ا ن ي ق ا ل له صوت صوت هكذا في المسح مسوط او في المسح مبسوط ا ما ل شعب م ا ذ ا ن س و ت صوت قال وكانت م ر ا ه أ ي و ب تقول ادع و الله ف ي ش ف ي ك فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إ س ر ا ئ ي ل فقال بعضهم لبعض ما أ ص اصابه ب ه ما أ إ ل ا بذنب عظيم أ ص ا ب ه فعند ذلك قال هذا ظاهره و... الإنسان السلامة والخير والعافية خطأ أن يكون ويبتل مثلاً في ماله او في نفسه في صحته او في ولده او في شيء ويقال هذا يدل على انه في الباطل ليس جيدا هذا خ ط أ لان النبي ا ت ر ي في عرضه و ي ت خ ا ض الناس من المنافقين في عرض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كعبد الله بن نبي وغيره وانما المسلم يحكم بالظاهر ولا المسلم بالظاهر الظلم يحكم يتبع فيفسد قلبه و لا يتبع ذ الظن وانما على الظاهر نعم فعند ذلك قال رب إ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين بعض الناس يتكلم جدا ويتعب نفسه ويتعب قلبه ويتعب نعم الناس جدا الناس ما هذا كذا كذا وهذا كذا ما وللناس انشغل يتكلف كل كل لو لأنه لو لك نفسه بنفسك يشك فيه كل شيء كل شيء يشك فيه حدث حدث انشغل بارك الله فيك بنفسك انظر كيف تنجو لا لا كيف تهلك أ خ ا ك لا انشغل لا بنفسك ترق ذاته في عين أ خ ي ك وتنسى الجذع في عينك نعم والعياذ ل بالله ع ل م س ل ا م ة الصدر فم سليم لإخوان المسلمين بل كلمة صدر غير لسان لإخوان بل إذا جاءت ي ح م ل على أ ح س ن ا ل م ح ا م ل ل و ل ه ا م ا ئ ة وجه في الشر ووجه واحد في الخير يحملها على الخير نعم. نعم. أي راجع الله لا انظر إني قال لن إني لنا ربي قال ممم يقول ح م ز ة قالون ننظر نعم, نعم. وحدثنا أبي ح د ث ن ابو أ س ل م ة حدثنا جير بن و لكن فعند ذلك قال يعني هذا قول أ ي و ب لعله يعني من أ ج ل م ق و د القول ليس لم ترسم رسم ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ه عندكم ر س م ة رسم القران آ ن بلعد مقود ل ل ق و و ت ك الهمزه مكسوره قالوا اني انظر هل شيئا خراعات نعم نعم نعم حدثنا جيرو بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمي ر قال كان ل أ ي و ب عليه السلام أ خ و ا ن فجاء يوما ف ل م يستطيعا أن, ان يدنو منه من ريحه ف ق ا م من بعيد فقال أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر لو كان الله ع ل ي من أ ي و ب خيرا ما ابتلاه بهذا فجزع, فجزع أ ي و ب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط فقال اللهم إ ن كنت تعلم أ ن ي لم أ ب ت ل ي ل ة قط شبعان و أ ن ا أ ع ل م مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان ثم ثم اللهم تعلم لم قميصان أعلم قال وأنا مكان عار السماء وهما لي اللهم اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن بعزتك بعزتك حتى يسمعان أني أرفع خر رأسي رفع فصدقني فصدق تكشف فما ساجدا ثم قال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى, تكشف عني. فما فما رفع رأسه حتى كشف、عنه. قال شيخنا لا, لا شك ان الله سبحانه وتعالى كشف الضر عن ايوب لكن هذا الحديث مروي عن عبيد بن ع م ي ر عن بني اسرائيل اما كشف ضره عليه السلام فهو وارد بنص ا ل ق ر آ ن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 لذلك يا أ خ ي إ ذ ا تريد ب أ ي شيء لا تقل و يا رب لماذا يا رب اياك احذر لما في أ ق د ا ر الله سواء التقدير الكوني أ و التقدير الشرعي بل سلم ل ل أ م ر وامتثل في ا ل أ م ر وسلم في الكون القدري واياك أ ن تقول كيف في الصفات فتهلك نفسك والله تعالى له ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة فقد يكون البلاء بسبب ذنب وقد يكون بغير ذنب إذا لانه ابتلي في ماله أ و ولده أ و عرضه ل أ ن له ذنوب باطنا لا نعلمها لا هذا خ ل ط ف ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ خ ي ا ر يبتلون لرفع درجاتهم و أ م ا غيرهم فكثير من الابتلاءات والذنوب بسبب الذنوب قال الله تعالى أ و ل م ا اصابتكم م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل هو من عند ي أ ن ف س ك م طيب لعل نقف إ ن شاء الله عند هذا القدر عند أ حديث ا ل ن ب ي حاتم وفقنا الله اياكم لما يحبه ويرضاه نعم, في نعم. قال مسني الضر حمزه وفقه ابن محاسن المطوي مسني الضر الباقون أ ن ي يوجد فيها شيء لا يشرك اذن أ ن ي أ ن ي مسني الضر لا يوجد إ ن ي نعم <تصفيق> هنا قول ايوب ليس ليست رسم الايه التي موجوده في التفسير رب اني مسني الضر ن ت ارحم ا ل ر ا والايه للانبياء اني نادى ربه اني مسني الضر ربهم هنا قول أ ي و ب ليست م ر س و م ة رسم ا ل آ ي ة في التفسير و ن م بعد ان قل القول تكسر الهمزه ليس لم ي س ل ترسم آ ي ة في طبعه الشعب رسمت آ ي ة تنصيص حديث أ و ت ن ص ي ص ق ر آ ن حديث نعم عند هذا هو الصحيح、نعم. اللي دراسة هل إ ب ل ي س تجاب دعوته مع أ ن ه كافر وفي حديث السلام حديث السلام ان ل ل س ا م أ المسلم يستجاب له والكافر له ل ق و ل عليه السلام ف إ ن ه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا ما هذا الحديث من صاحب السؤال ها؟ هذا سؤال قديم لا أ ن ا لا أ ع ر ف هذا الحديث يقول يا شيخ أحصل لكم هل هذه القصه ي ع ن ما ذكره ابن كثير ولم يبق منه سوى قلبه ولسانه هذا خبر هذا خبر ليس في شرعنا ما يخالفه ه وجاء السلف لا مانع عن بعض من ت ص د ي ق ل أ ن ه ابتلي بلاء عظيما الحاصل أ ن ايوب ت ل ي بلاء عظيما عليه السلام ي قد ذكرتم عندنا أ ن بعض المصريين يشتكون من مد ر ج ل ي ن عند ج ر س المسجد فهل هذا الأمر على الأفضلية أ و قد يضر بماد رجليه هذه ا ل د ع و ة ا ل م ب ا ر ك ة ب فعله هذا إ ذ ا كان يعني عنده ح ا ج ة لمد ر ج ل ي ه ي س ت أ ذ ن من بجواره هذا من الأدب وقلة الأدب يستأذنه يستأذنه الأدب الأدب من لمد سوء وقلة ي ج نقول على ص ل ك م ش ي خ ا ن المصلي ا في الصف الثاني في مسجدنا الذي يصلي امام, أمام هو أ ن المصاحف قد ي ت ك ع على مصحف ف أ ك ث ر عند صلاته فهل في ذلك شيء محظور ه و ر طبعا يتكع عن لا على ساعة ل م ص ف المصحف ي ع م لا عليه أهل الذهاب إلى يتكع ه د ن أو طنت سفرا؟ نعم سفر إن شاء ا ل ل هذا نعم ه سؤال مهم يقول أحسن ا ل ص ر لك شيخ انا وبارك فيكم بعض ا ل إ خ و ة ي س و ي ا ل إ م ا م في بعض أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة لا ث ي ا في الرفع من الركوع فنرجو توجيه النصيحة والتذكير بعد الإمام نعم إنما أحوان والتذكير توجيه يجوز الواجب ومسابقة ولا مساوته إنما هو لكم المسابقة الإمام لا لا الإمام المتابعة مثال لهم مسابقة مع هذا إمامه المتابعة بعد ا ل م ت ا ب ع ة في الحركات لا في ا ل أ خ و ا ت ا ل م ت ا ب ع ة في الحركات فيجب عليه أ ن يتبع لان في ا ل س ر ي ة قد تاخذ ا ل ف ا ت ح قبل إ م ا م ك لكن في الحركات تتبع إ م ا م ك لقول عليه الصلاه والسلام إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليتم به و ا ل م س ا ب ق ة إ ذ ا سبق إ م ا م ه وهذا محرم لا يجوز و ا ل م س ا و ا ة وهذا يكره وهذا يكره في ا ل ص ل ا ة أ ن يسوي ا ل إ ن س ا ن امامه وقد تبطل ا ل ص ل ا ة به و إ ن م ا الواجب هو م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م ل أ ن ه هو إ م ا م واحد الذي يصلي بالناس إ م ا م واحد حينما تسبقه من ا ل إ م ا م إ ذ ن أنت و ل ا هو الإمام انت ل إ م م ا ا أو ب بعض ه يعني ا ل إ خ ولا ة عنده م ث جسد خفيف و ر ب م الامام يعني يقوم بسرعة من خاصة ا ش غ صغار السن ي ق و بسرعة ل ينتظر حتى ينتهي حتى ا ل إ ا م من قولك سمع الله لمن حمده ثم ي ب د أ هو يقوم بعد لمن حمده ي ب د أ هو يقوم بعد هذا و بعضهم أ و ل ا ل م ا يقول سمع الله ي ب د أ يقوم فربما يسبق ا ل إ م ا م ل خ ف ة في بدنه لا هذا خ ط أ على ا س ئ ل ة لا يجاب عليها إ ن شاء الله نجيب عليها بقدر المستطاع ان شاء الله وفقنا الله واياكم من يحبه ويرضاه ه وصل الله وصلى وسلم على ومبارك ب ع د